Bismillahirrahmanirrahim l-Rahman l-Rahim. Alhamdulillahilladhi anzal ala abdihıl Kitab ve nam yjğallahu ujaja. Qayyımlı yızr bessan şedidem iladımu ve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 ك رحمة فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَتَ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا عَرْشَهَا فَظَرَبَنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق اننهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه أهَل لَّقَدْ قُلْنَا إِلَّا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن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 وَتَرَى الشَّمْسَ إِلَى طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْكَ فِيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِلَى غَرَبَتْ تَقَرِّبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصير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 Allah'ın Rabbı'ndan bilinirler. Söylediler ki: "Rabbimiz, sizin bilmenizi istiyor. Sizlerin bilmesi için, biri biriyle birbirlerine birer mektup gönderdi.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 Rab'lüm a'lamu بِهِمْ Qala al-lazine gulabu ala amrihim Lennetekizden alayhim masjida Seyقولun thalafatun râbi'ahum kelb'ahum Ve yقولun qamsa sadis'um kelb'ahum ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل رب اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراا واللهرا ولا تستفتيهم منهم احدا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 وَلَا يُشْرِكُ في حكمه أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّنَ لِكَنِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوا يُرَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِ الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اولئك لهم جنات تعدل تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون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 وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَثَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتُكُ لَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْءٌ وَفَدْجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا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 Akfart bil Lәdi min tırabin, thumma min nutfet, thumma sowa k rjula. Lakin nәhu Allahu Rabbı, vla aşrık bı Rabbı ahdı. تَكَ قُلْت مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ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 وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِعَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ هو هُوَ خَيْرٌ سَوَابًا وَخَيْرٌ عُقَبًا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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا شركاء شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم بدع عنهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موطقا ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعون ولم يجدوا عنها مصرفا.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 يَهُم سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ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 قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدننا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رشدا؟ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا أَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إن بِاللَّهِ وَالْيَمِينِ وَالْأَمْرُ مِنْ حَقِّ إِنَّ اللَّهَ لَمُعْلِمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الَّذِينَ قَالَ أَلَمْ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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا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 زكاتı ve acar barıhma. Ve ama jidar fakarlığı mineti mini fil medine ve kana teptehuk kenzul lama ve kana teptehuk kenzul وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا ويستخرجا, وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا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 Sonra atılgan bir sebeple, hatta, belrmeçin doğanın doğuşunu görenlerin, onunla birlikte doğanın doğuşunu görenlerin, onunla birlikte doğanın doğuşunu görenlerin, onunla birlikte doğanın doğuşunu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 Hattâ izzâ sâvâ بين الصدفين قال انفخوا Hattâ إِذَا جعله نارا قال آتوني أفض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن ولي ا وليا اننا اعتدنا جهنم للمكفرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا.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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا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 فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق القبض والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته